هذه الصلوات الشريفة للعارف الأمجد سيدنا محمد الصديقي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على نورك الأسناء وسرِّك الأبهاء وحبيبك الأعلى وصفيك الأزكاء وصدَة أهل الحساب وقبلة أهل القرب، وروح المشاهدة الملكوتية، ولوح الأسرار القيومية، ترجمان الأزل والأبد، لسان الغيب الذي لا يحيط به أحد، سورة الحقيقة الفردانية، وحقيقة السورة المزينة بأنمال الرحمنية، إنسان عين الله بالعبارة عنه سر قابلية التهيؤ الإمكاني المتلقية من أحمد من حمد وحمد عند ربي محمد الباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتي في مراتب قرب غاية طرفي غاية طرف الدورة النبوية المتصلة بالأول نظرا وإندادا بداية نقطة الانفعال بداية نقطة الانفعال الوجود رشادا وإسعادا أمين الله على سر الألوهية المتلصم وحفيظه على الغيب رحفيضه على غيب لله تيه المكتم من لا تدركه كل قول لا تدري كل قول منه من لا قول الكامله من مقدار ما تقوم عليها به حجة الباهره ولا تعرف النفوس العارشيه ولا تعرف النفوس العارشيه من حقيقته الا ما يتعرف نهابه من لوامع العنبر الظائره منتهى منتهى مما من القدوسين وقد بدء مما فوق عالم الطبائع مَرْيَ أَبْصَارِ الموحدين، وقدم أحدى لمشاهدة السر الجامعي من لا تجلى شيعة الله بقلب إلا من مرآة سره وهو النور المطلق ولا تتلى مزامره على لسان إلا برنات ذكره فهو الوثو المحقق المحكوم بالجهل على كل من ادعى معرفة الله مجردة في نفس الأمر عن نفسه المحمدي الفرع الحساني المترعرع في نمائه بما يمد به كل عصلٍ أبدي جني شجرة القدم خلاسة نسخة الوجود والعدم عبد الله ونعم العبد الذي به كمان الكمان دعا الله وَنِعْمَ يعمل الَّذِي بِهِ كَمَالُ الْكُمَّالِ دَعَى بِهِ اللَّهُ بِاللَّهِ بِلَا اتِّحَادٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا اتِّصَالٍ وَلَا إِنْفِعَالٍ أَتَّاعِي إِلَى اللَّهِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نبي الأنبياء ممت الرسل عليه بالذات وعليه منه أفغل صلاة وأشرف التسليم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على جمال التجليات الإختصاصية وجلال التجليات الإصطفائية الباطن بك في غيابات العز الأكبر، الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخر، عزيز الحضارة الصمدية وسلطان المملكة الأحدي، عبدك من حيث أنت كما هو عبدك. من حيث كافة أسمائك وصفاتك استوي تجلي عظمتك وعلمك ورحمتك وحكمتك في جميع مخلوقاتك من كحلت بنور قنسك مقلته فرآ ذاتك العلية جهارا وسترته عن كل أحد من خلقك في باطنه لك أسرارا وفلقت بكلمة خصوصيته المحمدية بحال الجم ومتعت منه بمعارفتك وجمالك وحطابك القلب والبصر والسم وأخرت عن مقامه تأثيرا خيراً باتياً كل أحد، وجعلته بحكم أحديتك، وترى العدد لواء عزتك، الخافق لسان حكمتك، الناطق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشيعته ووارفه، واحذبي يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على دائرة الحاطة العظمة ومركز محيط الفلك النسما عبدك المختص من علومك ما لم يهئ له وعدا من عبادك سلطان ممالك العزة بك في كافة بلادك بحر يموارك الذي تلاطمت برياح التعيون الصمداني أمواجه قائد جيش النبوة الذي سارت بك إليك أفواجه خليفتك على كافة خليقتك أمينك على جميع بريتك من غاية المجد المجيد في الثناء عليه الاعتراف بالعجز عن اكتناه صفاته ونهاية مبالغه الحمد على مكارمه وحباته سيدنا وسيدي كل من لك عليه سيادة محمدك الذي استوجب من الحمد بك لك استداره وإراده وعلى آله الكرام وصحبه الإظام وذرافه الفخام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 يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم ألب بيني وبين الناس والجن والملائكة والمقربين اللهم ويحبونهم كحب الله اللهم محبة بيني وبين الناس وبالجن والملائكة ومن الحيوانات ومن الجمادات والجنان يا ربي يا رب العالم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين